الصدر مخنوقي والضيقات كوني والذنب يحرق ثيابي والعمر غالي أعيش مراس شباب شيبة عاني الهم والغم ملت ضيقه الناس ما تنفعك في كل الاحوال حتی ولو قلت رب البيت مغنیم ما تنفع كل الأحوال مهدومي وشلون؟ بابني باقي سنيني ضميان وشلوني بسقي قفر وخالي منجوم وشلوني بلقى مني ناديني مجهور وشلوني يرجع طيب الفالي الله ولا غير ربك يقضي الدين يا كل اسماتي لا صكت على السان قال لي على البصافه روح الشياقي يضيق بها النسم والهم مزالي وداني ما تفعل في كل الأحوال أنا أدري الناس يوم النه تخليني غرقان غرقاني لوني على الجالي لجيت عني وان الدنيا تمنيني أضحك وانا تشبه لهوالي اصحاب صدوق الفعل خلل المساكين اصحاب صدوق من بالافعال ولا قوار يكفيك الوقت عن كثر المخاوي الصاحب اللي بك انا كنجمعاني وداني دنا ودنا بداني دانا ما تنفعت كل الأحوالي اللي يجيني وهو دينه ما هو ديني أعوذ من خوته لو عشت بالحالي أنا عرفت الزمن واليوم يكفيني أطيع ربي وأخاوي خوة رجالي ودالي دالي لا ما تنفع عندي كل